وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُبُلٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُه فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَبَّحْهُ وَاذْبَارِ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ اننا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم شراع ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انتم عليهم بجدبا فذكّر بالقرآن من يقاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرفا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقص فَمَاتَ أَمْرَا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ